يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم تيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم, ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مطيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرته وأطيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم تَبَنَّكَ كَذَفَ إِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي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 وَزَيَنَّ في فِي قُلُوبِكُمْ وَظَلَلْتُمْ ظَلَلَتُوا وَكُنْتُمْ قَوْمٌ ضَلِعٌ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا قُلِ اللَّهُمُ الْقُسْمَةُ وَالْأَرْضُ يغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء وكان الله غفورا رحيما فيكون مخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتحفظوا هذا مونا تريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفضهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستجعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤسكم الله عجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعزلكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 وعدكم الله كثيرة تأخذونا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية, ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاس لكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نقيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف عيديهم عنكم وعيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصركم عليهم فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَفَتَنُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَارَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا فجدا ركع يبتعون فضلا من الله ولقوانا فيما هم في وجوههم وكثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجير كزر أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما